طيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انهم كانوا حوبا كبيراً وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيَّتَامَا في فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا وَلَا تُؤْرُونَ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 وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ أَنَسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَدَفَعُوا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 فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُلُ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنُ فَرْزُقُهُمْ مِنْهُ وَقُلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَاللَّيْخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلِيَت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 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركوا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 مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي نِثَاءَ أَوْدَيْن وَلَهُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لكم وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمُ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ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 نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكب، فإن شهدوا فأمسكهم في البيوت حتى يتوفّهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوْرِينَ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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان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 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم.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 فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن إن الله كان غفور الرحيم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم.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 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع من وَإِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بعض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 تبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيمة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا.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 اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي من 114. وما ترك الوالدان والأقربون 115. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 116. إن الله كان على كل شيء شهيدا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 والتي تخافون نسوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر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 وإن كُنتُم مَرْضًا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ أو لا مَسْتُ فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنْفَتَيْمَ مُصَعِّدًا طَيِّبًا فَمَسَحُوا بِوَجْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تضمم وجوها فنردها على ادبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.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 بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب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 كلما نضجت جلوده بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا 124. <تصالحات> سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 125. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن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 اغوتي وقد امر ان يكفروا به وقد امر ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا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 كمو كفي ما شجر بينهم ثم لا فِي في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسلما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 ولو أنهم فعلوا ما يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خيرا لهم وأشد تَثْبِيتًا وإذا لَقِيتَهُم من الَّذِينَ أجرا عظيما وَقَالُوا صراطا مستقيما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 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف وَلَوْ به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لت سبعتم الشيطان إلا قليلة، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمن عسى الله أن يكفب س الذين كفروا.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 اتُريدون ان تهدوما من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السَّلَمَ فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً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 وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميفاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى إليكم السلام لستم مؤمنا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 مُقْبِلٌ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَارِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجْزُفِ الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَهُ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ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 فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ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 وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بِصَدَقَةٍ أو معروف أو إصلاح بين الناس وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 ثوَءٍ وَإِذَا دَعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَمُنُّونَهُمْ وَلَا يَأْمُرُنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا يَأْمُرُنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 تُؤْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ الَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ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 والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بِمَا تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين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 إِنْ يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوَلَّاهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَاءَ أَن تَعْدِلُ وَإِنْ تَلُوْأَ أُوْتُعْرِضُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا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 يَخُوضُ في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وذَٰلِذِ ثَمِينٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا إِلَٰهٌ أُلَٰئِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ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 فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك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 قَدْ تَلْنَ الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَفُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ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 قبلك والمؤمن الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنعطيهم أجرا عظيما إن أوحينا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا, وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعطي قوب وبالاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلًا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلًا لم نقصصهم عليك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 يا ايها الناس قد جاكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فام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 إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرث باء لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك